لَنْ دَعْوَةُ الْحَقِّ قْ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفِّهِ وما هو இல் وما ஒ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه أولئا نفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظهر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 وَاحِدٌ الْقَاهِرُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَتْ بَدْرَا بِيَ وَمِمَّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ إِنَّ النَّارَ تُرَاءٌ إِلَىٰ يَاتٍ أَوْ مَتَى ذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ قُلْ حَقٌّ وَبَاطِلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَهْجُفُ فَيَذْهَبُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَمَا لِكَيْ يَضْرِبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ تَجَاوَلُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ له أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَ لهم ما يقول فتدعو به اولئك لهم سوء الحساب وما اوى